بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام انت ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليقل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا كتنا عليه آياتنا ولا مستكبرا فألم نسمعها كأن فيه أذنين وطرا فبشره بعذاب مليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جن فيها وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَلْقَى الْأَرْضِ رَوَاسِيَ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ من, مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ كريم هذا قزق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلام مبين ولقد آتينا بطمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن تبع فإن الله غني حميد وَإِذْ قال لقنان ابنه وهو يعيبه يا بني لا تشركت الله إِنَّ الشرك لظلم عظيم ولضينا الْإِنْسَانَ بوالديه أملته أمه وهناً على وهم وبصاله في عامين وبصاله في عامين أنشكر لي ودي المطير جاء تشت بي ما ليس لك به علم فلا تفعهما, فلا تفعهما وصاحبهما بالجنة معروفه واتبع سبيل من نناب لي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون <تصفيق> يا بني إنها ان تكن صال من فتكون في صخرة فتكون في ضخرة أو بالتماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله رقيب خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف والمعلم كي رفض ما أخابك إن ذلك من عدم الأمور ولا تفعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحبيب الم تروا ان الله تبقى لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم, عليكم نعمه ظاهره وباطنة. ومن الناس من يجارب في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم استبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نستبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالذرة الأسطى وإلى الله عاقبة الأمور ومن جفع فلا يحسن فكفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عمدوا إن الله عليم بذات الصدور نمثلهم قيدا ثم نضرهم بما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 والبحر يمده من بعده ثلاث ابدل ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعدكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير الم تر ان الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل الشمس والقمر كل يجري الى كرم مسما وأن الله بما تعملون طبيب ذلك بان الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير الم تر ان الفلك تجري في البحر الله من آياته إن في ذلك آيات لكل فضال شكور وإذا غجلهم موت تغضل لدعو الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتطب وما بآياتنا إلا كل يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما, واخشوا يوما لا يجدي والد او ولده ولا مولود ولا زين او والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله إن إنه علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تجري نفسهم ماذا تكتب غدا وما تجري بأي أرض تموت إن الله عجيم طبير.